أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما devi abada ve ma cin den men minha qa بِالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكُمْ karşılamak. Lakin lakin ve le ulâ maşa min kemalehu wala da fa ensar min yur yursil aleha ويورسل من السماء صيدا زلقا أو يصبح ماءها ظورا فلن تستطيع له طلبا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَاسْبَحِ يَقْلِبُكَ فِي بَحْرٍ باقم فيها وهي خاوية على birrabbihadi walam takun la kanna muttasero ayetidunniyakama in فاختلط به نبات الأرض فأصبح, فأصبح بعشي من تذروه فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء dero wandrib lahum kama فَخْتَلَطَ بَيْنَنَا cotebiro <Sus> <Sus> <Sus> ويوما نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناكم فلم توادر نُودِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجبال وحشرناهم فلم نوادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتم كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل, ألن نجعل لكم موعدا <تصفيق> على ربك صفا Laqawdin jintumuna kama ويجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممن ma fihi ve ve ke bir illa ve وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أسأل الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق وَمَا كُنْتُمُ تَخِذْ عَلُوا الْمُضِلِّينَ عَضْدًا وَيَوْمَ يَقُومُ مَا كَانَ لِلَّذِينَ نَكَثُوا عَهْدَ اللَّهِ فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وَيَوْمَ يَقُولُونَ ادْعُوا شُرَكَاءَ هِيَ الَّذِينَ نَزَعْتُمْ فَدَهَوْمَ وَدَّعَوْم فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ جعلنا ويوميقولون نادو شركاء إلى الذين tejib olhum ve Vama mananasa يُفِرُّونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْتَ آتِيَهُمْ سُنَّةَ أَوْلِيائِنَا أو يَأْتِيَهُمْ أَوْ ياتيهم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليذحضوا به الحق واتخذوا آياتي وَاتَّخَذُوا آيَاتِهِ وَمَا أُنْذِرُوا هُزُورٍ ممن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ya muddat ya dag. İlla jəgalna هو في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا, فلن يهتدوا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤخذهم بما that فَلَمَّا جَاءَ وَزَق قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن san fari وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنَّا النَّذْكُرَهَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا Ey ibadina ateyna قَالَ لَهُ مُوسَىٰ kayfata sbiru ala ma lam tuhitu bihi khubara qala صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسأل عداء، أحدث لك منه ذكر، فانطلق، عداء. في السفينة خرقها حتى إذا ركبها في السفينة خرقها قال قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع تطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني حتى إذا لقي وغلاما فقتله قال قتلت نفسا لا كي يتم بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرى. فان طلق حتى إذا لقيا غلام فقتل قال ما قتلت نفسا thank you by myself la kondi dit shay anukro sodakomul